وَمَا هُوَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَجْهًا لِنُورِيَ يَمْشِي بِاللَّيْلِ فِي النَّاسِ كَمَن, كمن نَّمَتْهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ مِنَ خَارِجٍ مِّنَ ٱلْحَيِّ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَانَ لَنَا كِرَامٌ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِينَ يَمْكُنُونَ فِينَا وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا بِأَنقُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا قَوْمُنَا مِن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ يُوسُفُ الله اعلم حيث يجعل رساله سنصيب الذين اجرموا صرام لاد الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله من ينديه ويشرح يشرح صدره, صدره للانثناء ديغو يشرح صدرا يشرح صدره, صدره للاسمان ومن يدعي يضل له يجعل صدر ضيقا حرجا